ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به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 وبعده يقول الإمام الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني المصري رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور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 ليس له جزاء الا الجنه متفق عليه المساله الثالثه وهي مساله في عمرة اهل مكه قلت على راجح من اقوالهم لا عمره على المكين وجوبا بل ولا تشرع ابتداء وهذا القول الذي يكاد يطبق عليه الإجماع إلا من خلاف يسير لا يكاد يذكر وذلك لأن العمره كما سبق تعريفا هي ماذا؟ هي لغة الزيارة فلا معنى لعمرة أهل حين حينئذ لأن الزيارة لا تكون لمن إلا لغريب قادم وهذا في اللغة لما قل زرني يعني تأتي إلى مكاني وتخرج من مكاني فهذا المعنى لا يصدق على من على أهل مكاني ثانيا لأن أصل العمره هي التعبد لله بالطواف ولأهل مكان يطوف متى شاء وكيف شاء ثالثا أنه نعدم الدليل أن المكيين كانوا يخرجون إلى التنعيم فيعودون بعمرة أو يحرمون من مكانهم والأصل في العبادات التوقف يقوي هذا أنه ليس للمبكيين ميقات أصلاً بينما لسواهم من الناس ميقات نقول طبعا اهل الجدة فيه ميقاتهم نقول ميقاتهم ماذا مكانهم صحيح أما المكيين فلم يقل أحد من اهل العلم بأن لهم نارتنا أصلا ماذا ميقات ووجوب العمره واستحباب استحباب العمرة ومشروعات العمرى راجع إلى وجود ماذا راجع إلى وجود ميقات هل منه؟ واضح قلت فإن اشكل بدليل العموم من أن الله تعالى شرعها لعموم المسلمين من غير استثناء والمستثنى عليه الدليل والمستثنى عليه الدليل قلت ما من عام إلا وخص وتخصيصه قائم بالدليل أو بعمل السلف رضي الله عنهم من ما كانوا يخرجون إلى التنعيم يعني يعودون بعمرة أو يحرمون من مكانهم ثانيا وليس من شرط العام عند الوصولين جريانه على كل أجزائه ليس من شرط العام عند الوصولين جريانه على كل أجزائه وذلك للقاعدة السابقة ما من عام إلا وماذا إلا وخص بل أقول رابعا ثالثا إن الحكم لا يشملهم فهم ليسوا مندرجين تحت العموم أصلا ل ذلك أن العمرة تكليف لمن سواهم بما سميت عمرة يعني زيارة ولا يصدق على أهل مكة أنهم ماذا زائرون وعليه فالاستدلال ودليل العموم هذا ضعيف ليه؟ هنا لابد من فهم حقيقة مسألة العموم فالعموم يا طلبه العلم كما قال الشافعي ما من عام إلا وماذا إلا وخص يرحمكم ما من عام إلا وماذا وخص هذا أولا ثانيا يطلح تخصيصه بعمل من؟ السلف فلم يأتينا من نبأ السلف وخبرهم أن أهل مكة كانوا يعتمرون من مكانهم أو كانوا هذا يخرجون إلى أدنى الهل ويعودون بعمره هذا لم يكن في فعلهم ثالثا هم أصفاً ليسوا مدرجين تحت العموم إزاي لأن الخطاب لا يشملهم الخطاب خطاب بماذا بعمره مشروعية ماذا إيش العمره زيارة تمام هل ينفع ان يقول الولد لابي الذي في الحجرة التي جواري زرني يا ولدي لماذا لا تزورني كيف هو معه اصلا في البيت لا معنى للزياره إنما يقول لولده ماذا الذي يسكن بعيدا عنه لماذا هجرتني لماذا لا تزورني فالحكم لا يشملهم وهذه مساله رائعه جدا تفك بها اشكالا وهي قضيه للمؤذن يجهر بماذا بعد الأذان بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر بماذا بدعاء الوسيلة ودليل المؤذن ما هو الذي يجهر يقول دليل العموم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فكل واحد يقول منه فأنا المؤذن صوته ماذا أنا المؤذن أجهر فأقول مثل ما أقول فأجهر صحيح ولذا قال ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة فإذا الحكم ينطبق على ماذا على إجابته ينطبق على الصلاة ينطبق على الوسيلة فلما كنت أجهر كانت الوسيلة جارا وكان الصلاه فأجبنا بان الحكم لا يشملك أيها المؤزن الحكم ماذا لا يشملك لأنه قال إذا سمعتم أنتم المؤزن فقولوا فالخطاب ماذا لا ليس لك إنما الخطاب لسامعك فلا يشملك واضح فإذا هنا لما أجاب العمراء لما شرع العمره فالخطاب لا يشمل من لا يشمل أهل مك لماذا لا يشمل اهل مك لأن العمره هي الزيارة ولا يتصور في حقهم زيارة وفعل السلف قيد مهم في المسألة لأنهم ما كانوا يحرمون ما كانوا يخرجون إلى التنعيم ما كانوا يحرمون من مكان، ما كانوا كان ما واضح بل ما عرف الخروج إلى أدنى الحل إلا لمن كان ماذا ها؟ قد دخل مكة وأراد تكرار العمرة فلو كانت تشرع لأهل مكة لجاءنا الخبر بخروجه من ماذا إلى أدنى الحل والعودة بعمرة قلت يشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع العمرة لأم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع العمرة لأم المؤمنين عائشة أمرها بالخروج امرها بالخروج إلى التنعيم فالجواب إما أن يحرم آل مكة من التنعيم ولا دليل وإما أن ان يحرموا من مكانهم لأعطى ذلك للسيده عائشه تخفيفا وتيسيرا تيسيرا فهمتم هذه المساله الاخيره ولا لا ها هنا جواب قول نقول لهم السيده عائشه هنا كانت فين جلست فترة الزمنية يصدق عليها أنها ماذا؟ أنها مكيه وطنا وهذه الفترة مقدرة بسلاثة كل من تجاوز ثلاثه أيام خرج من حكمه السفر إلى حكم المستوطن عنده طيب لماذا أخرج السيد عائشة؟ إلى أدنى التنعيم إذن لو كانت عمر على أهل مكة لأخرجهم لا إلى ماذا؟ ولا يوجد دليل على أنهم كانوا أخرجون يبقى يبقى القول بأن عمرتهم كانت من من مكانهم ماشي اتفقنا على هذا نحن جعلنا فرضين الآن يا طلبه العلم جعلنا ماذا فرضين ما الفرض الأول أن تكون عمرتهم من من التنعيم ما الفرض الثاني أن تكون عمرتهم من مكانهم قلنا لو كانت عمرتهم من التنعيم لجاءنا الدليل على ماذا على ذلك صحيح ولو كانت عمرتهم من مكانهم لشرعها للسيده عائشة من مكانهم لأنها أجبأت من أجبأت أهل مكة بما جلست ماذا في مكة لأنها جلست من الرابع من يوم الرابع لان النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة يوم الرابع من ايه من ذي الحجة ومسكت بها إلى ما بعد يوم الخامس ايه الخامس عشر فجلست مدة جمانيه يصدق عليها أنها ماذا استوطنت مكة وأقامت بها وهذا وجه للجواب من حديث السيدة وعائشة رضي الله عنها وبهذا يتبين عدم مشروعية عمرة أهل مكة وأن أهل مكة يحرمون من ماذا يحرمون أن أهل مكة يحرمون بالحد من مكانهم ولا عمرة ماذا عليهم لأن العمره عمرتان لمكة أنهم يخرجون إلى الحلم يخرجون إلى عرفة وعرف حلم عرفة ما هي حرم واضح فلا معنى للعمرة أو لمشروعية العمره لأهل ما لأن عمرة زياره نعم هذا ليس حديثا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد هذا ليس حديثا وإنما هذا من قول علي رضي الله عنه مورده بعيدا عن المسألة يا محمد هذا لم يقل بهذا إلا الإمام أحمد فقط قال بوجوب الجماعة مش وجوبها في المسجد أو بشرطيه الجماعة وليس شرطيتها في المسجد فلماذا ماذا في هذا يا محمد لا لا لا قصر عثمان ليس سبب أنه أعتبر نفسه من أعلمك قصر عثمان إثمام عثمان رجع الى اسباب كثيره من انه خاف ان يعتقد الناس ان ليه ان الصلاه ركعتان خاصه انه قد حج معه من اهل القبائل ومن اهل الإسلام الاسلام الكثير فخاف ان يعتقدوا هذا هذا ضعيف ما يثبت ولما نتكلم هذا الجواب ها الذي لا سبيل اليه الا يعني ماهان انا استدل به عليه انت انا ما اقول السيده عائشه هذا يدل لماذا ان اخرجها اخرجها لي انها ليست مكيه صحيح ليست ماذا مكيه فاخرجها لكي تاتي به بعمر طيب اهل مكة ماذا يفعلون اما ان يحرموا من الخارج من التعليم ما دليل لا دليل على هذا لم يثبت انهم كانوا يخرجون ويخرجون او ان يحرموا من في المكان فكان اولى ان يعطي الاستدعيش هذا الحكم تيسيرا كما أعطاه اصلا العمره نفسها ماذا تخفيفا لا المسألة المساله الرابعه زمن العمره وهي مسألة مساله خلاف ما بين اهل العلم وهو هو خلاف يسير فذهب فريق الى ان زمن العمرة مطلق من جوازها في كل وقت إلا في حق من كان متلبسا بالحج فلا يصح أن ينشغل بأعمال العمرة عنها وهذا قول الإمام النووي فلا عمره له يعني رجل متلبس بالحج رائع على عرفه ما ينفعش يتركه نسك عرفه وروح يعمله تكره له في هذا اليوم من كان متلبسا لكن من لم يكن متلبسا بحج يعتمر يعني إذا هي الوقت الكراهه هو في حق من في حق الحاج لا يعتمر حال تلبسه باعمال اليه باعمال الحاج لما وهذا قول جماهير اهل العلم كما قال النووي ونسبوا الى مالك وأحمد وسائر العلماء وقال لا تكره لغير الحج ذلك لانه لا يجوز حال تلبسه بالأعلى أن ينشغل بالأدنى صحيح كمن كمن انشغل بالسنة عن فريضا ولأن العمر داخل في أعمال الحج فلم يكن هناك معنى لينشغل بها عن ماذا عن الحج يعني العمر داخل لأنك لما بتحج اصلا ممكن تحج قارنا فتكون معك له العمر فلا حاجة لك أو إنما أن تكون قد تمتعت بماذا بعمرة آنفا فلا معنى أن تعتمر ها هنا واضح فلا معنى أن تعتمر ها هنا يبقى إذن نقول بانه يكره لأنه لا يجوز أن يشغل الإنسان بالأعلى بالأدنى عن الأعلى وأنه لا يجوز له كذلك أيضا إخوة الإسلام أن ينشغل بالعمرة عن الحج لأن العمر داخل في أعمال ماذا؟ قلت خاصه أن هذا لم يكن ابدا في عمل السلف من الانشغال بعمرة حال التلبس بالحج أما أبو حنيفة النعمان رحمه الله فقد كراها يوم عرف والنحر يوم عرف ويوم النحر وأيام التشريق مطلقا من غير ماذا ها من غير ماذا يطلب الحج؟ ها؟ من غير استثناء لِهِ الحاج يعني كراها مطلقا على الحاج وغير له وغير الحاج. وأما دليله. هو التوسع على الناس وعدم التضييق، توسّع وعدم التضييق، لأنه غالباً ما يكون البيت شغلاً. لماذا؟ ها؟ يكون من شغلاً بالحجيج، ولقول وجاه. غير أن القول الأول. اقوى انعدام الدليل على الكراهه والكراهه حكم شرعي لا يثبت الا بدليل والله تعالى طلب من عباده العمره ولم يقيدها بزمن ولا, رفض. ولا رفض. وعلى وعليه يترجح قول الجمهور والاصل في الامر الشرعي التوسعه وعدم التضييق كما لا يجوز منع عباده او افسد او افسدها بالقول بالكراهه لان الله تعالى قال ولا تبطلوا اعمالكم هذه المسألة الرابعة طلبة العلم تحت هذا الحديث واضح طيب بقيت معنا مسائل أخرى ولكن سنلحق المسائل الأخرى بباب الفوائد العامة لأن المسائل الأخرى ليست لها ماذا؟ ليست فقرية وإنما هي مسائل داخلة تحت الأبواب العامة كالأبواب العقدية ونحوها. نقول المبحث الثالث الفوائد العامة المسألة الأولى أو الفائدة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور قلت قوله المبرور والبر اسم جامع لخصال الخير ولذا اختلفت أقوال أهل العلم في معنى المبرور قال بعضهم المبرور يعني لا أدم ورسول ودليله عممات الأدلة عممات الأدلة المطالب بإخلاص العبادة لمن لله عز وجل وثانياً لأن الحج موسم يجمع عموم الخلق بما يكون موطنا لماذا؟ للتفاخر وللرياء ونحو ذلك ولكونه وقع حج يعني على السنة في النسك فصار القيد من الجاة الثانية هو ماذا هو الإخلاص أو النية لأن العمل له ماذا شرطان نية وماذا وإخلاص فلما قال الحد دليل على وقوع النسك هنا على ماذا على كمال الهدي والسنة يبقى أصبح الشك بيتطرق في قضية اللي المبرور يعني ماذا الإخلاص هذا القول الأول وأما القول الثاني هو المبرور يعني البعيد عن المعاصي والأثام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق عادك يوم ولدته أم من حج ولم يرفث ولم يفسق عادك يوم ولدته أم ومن قوله تعالى فلا رفث ولا فقوق ولا جدال في الحج القول السالس المبرور الذي فيه من تعظيم الشعائر كما قال تعالى في آيات الحج ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ومن يعظم حرمات الله فهو خير له يبقى القول الثالث ان الحج الذي المبرور هو الذي فيه من تعظيم ماذا شعائر الله يشهد لهذا ما كان من السلف من تعظيم الشعائر في التقليد الهدي يعني إيه تقليد الهدي يعني ينبسه قلاده يعرف بها عشان يعرف النداء هدي لله فلا تقترب إليه يده بماذا بسوء وأن يكرم ولا يهان تمام فكان من فعل السلف تعظيم الشعائر والمناسك وهذا مما يقوي كون الحج المبرور هو الذي فيه تعظيم الشعائر رابعا هو الحج الذي لا بدعة فيه، وذلك لقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسك سبحان الذي أنفق بها، وكأنه والله يبصر زماننا هذا وما فيه من البدع نذكر في بعض العمرات خص أدول في كراس عندي والعلم موجود لنا اليوم التي تصدر عن الناس في العمرة. فجمعت قريباً من مئة بذع مئة بدعه في هذه الأعمال الاربعه أعمال الأنف مئة بذع كاملة أو قريباً منها. فلذا قال خذوا عني إيه؟ مناسككم إشارة إلى أنه لا يقع النسك على الوجه المطلوب إلا أن يكون ماذا على السنة ومعنى أن يكون على السنة يعني ماذا ليس فيه بذع القول الخامس سأسمع لك نصر الحج المبرور الذي تكون نفقته طيبه لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا ماذا إلا طيبا ولأن الحج عبادة مالية يفسدها ماذا يا طلبه العلم ها يفسدها حرام الحرام او حرمه المال القول السادس حج المبرور هو الذي فيه من بر الحج كحسن الخلق وإطعام الطعام كما صح عن جابر وغيره وقد كان بعض السلف يطعم الحديجة ويسقيهم يقول هذا بر الحج هذا بر الحج هذا كم سابعا وفصلوا بعضهم باعتبار ما يكون بمعنى الحج المبرور يعني الحج المقبول الذي ليس بعده زنب ولا آثام من باب حفظ العمل بعده المسلم منا ينبغي أن يتعهد ماذا طاعته التي أداها لأن الشرع قد أفاد أن الطاعات قد ايه؟ قد تحبط بعد وقوعها على ماذا على أكمل وجه صح ولا لا قال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بماذا قولوا بالمن وليه يعني الإنسان لو أخرج صدقته خالص لوجه الله وقد أخرج على نحو ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلم يمينه ما أنفقد شماله فإذا صدر منه من بعد ذلك ماذا يحدث فاحبط وتبطل فالإنسان علي أن يتعهد عمله زي رأيت إلى كعب بن مالك لما قال ما أنجاني الله إلا بماذا وإن من توبتي ألا أتحدث إلا ماذا فكان بهذا يتعهد لا تضيع فقالوا حج مبرور باعتبار ماذا ما يكون أنك تتعهده بعده بفعل الطاعة وتجنب الايه الاثام وأحيانا الكلام قد يفسر في لغة العرب باعتبار ما يكون وليس باعتبار ماذا ايه ما كان فالحج المبرور باعتبار ماذا ما يكون من القبول وحقيقته ماذا هو تجنب الانسان ما يكون من الأثام من الأوزار هذه سبعة أقوال لأهل العلم جمعا لا اعلم احدا فسر المبرور بشيء فوق هذا فما يقول طالب العلم ها؟ ولكل قول وجهته كما مضى معنا كل قول له ماذا له دليل ولا إيه وله وجهته فأسمع قول لماذا مد لي يعني لأن البر اسم جامع للخير رب العالمين لما جاء عرفنا البر قال ولكن البر من امن بالله إلى آخره وذكر الصلاة وذكر الصوم وذكر الصبر وذكر اعمالا كثيرة جدا ولذا قال البر حقيقته اسم جامع لخصال ماذا لخصال الخير لكن ما نراك تستبعد شيئا من المق. ولا حتى قول من قال بان المبرور يعني المقبول الذي لا يفسده شيء بعده م? يعني سلمنا بان البر يصدق على كل الاعمال التي سبقت صحيح لكن نتكلم الان في قضيه ما لاحق هل هذا يدخل من ضمن الحج المبرور لان قوله الحج المبرور حج يعني وقع كان وقع و والأصل في الكلام هل لك تفسيره على الاستقبال ولا تفسيره على الوقوع على الوقوع الزمان ولا يصرف الكلام عن الوقوع الى الاستقبال الا بدليل حتى الايه اتى امر الله قالوا من قال لك ده باعتبارنا يقول ما هو فعلا اتى يوم القيامه مش علاماته ها ومن اكبر علاماته بعثت من اتى صحيح اتى لان مجيء اول الشيء معناه مجيء ماذا مجيء اخره يبقى اتى ولك اتى امر الله بمعنى اتى مغرب الشمس من مشرقها او متى مشرق الشمس من لا ولك اتى امر الله وامر الله اللي هو القيامه يشمل ايه اول المجيء واخر اليه قالوا حتى ده الفعل ده لا يفسر على الاستقبال ده يفسر على اليه على القوة لما تستبعث القول علامات القبول قبول شيء نتكلم في علامات القبول إحنا قلنا من علامات القبول وقوعه إن الإنسان يتعهد عمله صحيح؟ يعني من علامات قبول الطاعة الطاعة بعدها هذا أنا مسلم لله نحن نسخل هذا فين فين يعمل في ها قول يا أبا عمار وجه وجه جيد إنه قال ليس لو جزائر الجنة دل عليه استقامة أمره بعد بما بينه وبلغ بلغ بلغ الجنة وليس هناك شيء يفسد عليه ماذا خاصة جيف الله عاد من ذنوب هم ولدته لما سبق يبقى لابم هذا الحديث ليس لو جزا إلى الجنة نفسر بما سبق وبما لحق من قال اسم المفعول ياخذ الماضي والمستقبل هو فعلا اسم المفعول في الاستغراق واخد بالك والاستغراق يشمل بذلك الازمنه الازمنه واضح كما قال تبارك وتعالى في كتاب الترمذي هو اسم المفعول اسم الفاعل فيهما استغراق ما يتم من ذكر من ربهم محدث ان السماء وهم معرض ده اسم فاعل معرض لكن معرضون يعني إيه؟ ها استغراق في العراق ريح ما ليش وهم يعرضون يبقى احتمال إنه بعد ذلك يقبلوا لكن لما قال معرضون خلاص تمام فاسم المفعول يفيد التجدد وماذا أو يفيد الاستغراق نعم بحسب هذا التفسير لا مفر منه هذا يفسد عليكم ما تقولون بان الذنوب والمعاصي لا مفر منه هي حكم وقدر قول طب ما هو هذا الذي يقوله <تصفيق> يعني أنت تنصره في مقال اضبط خوله قول يا ابن عمار اللي هي استقامة الغالب واضح قلت نعم نعم نعم قلت وقول المبرور يحمل على ما سبق كله وغيره مما يشمل الحد من أعمال البر سواء من الابتداء أو من الانتهاء. و فكره المعنى ده مستقر عند العام لانه كنت اكلم رجلا مشرفا على نفسه فقال هو مش هيخلصنا من المشكله دي غير ماذا غير الحج و يرجع بعديه يعني ضيف. فمعنى كلامي إن هو الحج هو قبوله من ماذا من متابعتي بعد بالطاعه والعبادة والتخلص منه مني مما فعلا هذا المعنى مستقر عند بعض العامة مثل بعض العامة الحج عنده يأخره له إلى آخر لحظة بحيث انه لا يكون بعده شيء لا لا مفيش في المبرور هذا المعنى جبتها من يا لا معلش كلمة البر كلمة البر واسم جامع لخصال الخير بالك ولا ندري أن في هذا المعنى القلبي اللي هو التسليم لله عز وجل ما نرى احدا فسره بهذا على العموم أنا قلت يشمل إيه هذا و ويشمل غيره معه مما يصدق عليه أنه ماذا أنه برد لما تقرر, لما تقرر من حمل الكلام من حمل الكلام على جميع, على جميع على جميع على جميع معناه طالما انه لا تنافي طالما انه لا تنافي بين هذه المعاني وأن اللفظ يشملها جميعا قلت وهذا هو الاقرب لعدم التعارض ابتداء وانتهاء لان كل قول له ماذا له وجاهده وله شاهد من الدليل يعني من الكتاب والسنه وبهذا يفسر قوله المبرور خاصه وان هذه الاقوال لا ينهي بعضها بعضا والله مستعان نعم ليه يرجع من الحسنات ليه هذا قول اهل للعلم ما ندري أحدا قال بهذا ليه حسنته رب العالمين كريم الحمد لله انه ما ترك حسابنا لخبره نعم قوله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة الثانية كفارة لما بينهم قلت يعني عموم الزنبي على خلاف من قيد الكفارة بماذا بالصغائر دون الكبائر، وذلك للحديث الآخر والذي فيه التقييد، والعمرة للعمرة كفارة لما بينهما إذا يجتنب الكبائر. وحمل المطلق على المقيد وحمل المطلق على المقيد يتعين من تقييد الكفاره المذكوره ها هنا يعني بالصغائر وهذا ظاهر جدا من مفارقه الحج للعمر فإذا كان الحج يكثر عموم الزم فلا تكثر العمرة إلا ماذا؟ إلا خطوص الزم وهي الصغائر للتفريق بينهم يعني بين العمرة والحج واما القول بالعموم فهذا راجع الى ما يقتضيه عموم اللفظ كفاره وقد جاء بالمصدر وفيه من قوه المبنى وقوه المعنى ما يشهد لمغفرة سائر الذنوب خاصه وأن النبي صلى الله رب العالمين اكرم وأرحم من ان يغفر الصغائر دون الكبائر وأما الاحتجاج بأن الكبائر لا تكثرها إلا توما ولا يكثرها العمل الصالح فبهذا صارت المساله مشكله المساله والنقاش وهذه مساله اليوم نستطيع ان نقول وهي هل تغفر العمر عموم الذنب ام تغفر خصوص الذنب يعني الصغائر فمن قال تغفر الصغائر استدل بالحديث الآخر اللي هو ايه كفاره لما بينهما اذا اجتنبت كبائر قال وهذا نص لا يشمل معه ماذا صغائر وبه يقيد هذا المطلق الذي جاء خاصه ان الكبائر عندهم على قاعده انها لا تكفر الا بماذا إلا بتوبه لا يكفرها العمل الصالح إنما الصغائر هي التي تكفرها العمل الايه العمل الصالح واضح وثالثا للمفارقه بين الحج والعمره فاذا كان الحج هو الأكمل والعبادة الأعظم تكفر عموم الذنب لقول عاد من ذنوب تمام ولدهم لا يمكن أن تساوي العمر ماذا الحج فلا بد انها لا تكفر العمومه وانما تكفر خصوصا الذنب يعني الصغائر واضح طبعا مع التسليم بان الذنوب كبائر وايه وصغائر كده كما قال تعالى الذين اجتنبونه فلما سمك كبائر بدل على وجود ماذا صغار إلا اللمم إلا هنا على تفسيرين واضح وقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم لبس سيأتون غير الايه غير كبائر هذه ثلاثة أدلة تراها ظاهرة قوية والفريق الآخر قال لهم لا إنما الحديث عام كفارة وجاء بالمصدر صحيح والمصدر فيه قوة مبنى ففيه قوة معنى وقوة المعنى التي في المصدر تستوجب مغفرة ماذا ها كبائر والصغاة وثالثا لا عندنا أصل عام إذا نوزع في أمر ما بين ماذا رحمة تمام ومطلق رحمة ومقيد رحمة فإن مطلق الرحمة ماذا هو الغالب لأن الله تعالى رحمته وسعت ماذا كل شيء وهو أكرم من أن يغفر لعبده الصغائر دون دون الكبائر فالمسألة الآن مشكلة والأدلة فيها نوع من له من التكافؤ لكن عشان تجاوب هنا لا بد من الآت واحد مسألة المطلق والمقيد ما شرطه اثنين مسألة الجمع بين المصين زي هنا يقول إذا كتنبت الكبائر وهنا يقول كفارة لما يبقى حيلزمك تجمع ما بين ذه الدليلين ويلزمك تجيب على اشكال فخيد المطلق واضح ويلزمك تجيب على اشكال مفارقة إيه الحج ليه؟ للعمره في الفضل والثواب وال ويلزمك ايضا ان انت تجيب على القاعدة التي تقول بإني ماذا؟ التوبه لا ت... الكبائر لا تغفر الا بماذا؟ بتوب فيلزمك اشياء يعني الاول بس من من يقول بتكفره عموم الذنب يرفع الله هؤلاء فقط يا ابو معاويه ماذا وهل العمره نفسها ما فيها توبه العمره نفسها توبه وسلما جرب أن العمره في اصلها هي عمليته ايه فالتوبه عمليه بل لترى الإنسان يزرف من دموع الندم قدر الذي يزرفها فين؟ في العمر فعلا نعم يعني سواها ثم هذا يؤكد أصلهم أنها لا تسويها في غالب الحال هل <تصفيق> أصليت معنا أعرض عنه ثم جاءه بعد الصلاة قال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لذي سألتك فقال له ماذا؟ قال أصبت حدا قال صليت معنا قال نعم قال غفر لك حدك ولكن خذ بالك هنا الاشكال في قوله حدا ما هو الحد الذي أصاب الصحاب قد يكون الحد الذي أصاب الصحاب صغير خاصا من الصحابة من ورعهم وشدة ايمانهم ممكن ينظرون إلى الصغير على انه ايه كبير بدليل في الصحابي جاء مع امراته في نهار رمضان جاء يقول هلقت هلكتوا في روايه احترقت يا رسول الله يعني كان الدنيا ماذا الدنيا تهدم لأنه قد يكون قد وقع في هذا لغلبة به لغلبة نفسي عليه وشدة شوقه لامرأته فقد يكون عنده ماذا؟ بعض عذر لهذا التعب وإلا لما جعل الله كفرة ومغرجا مع ذلك جاء يقول هلقت ونقت واحترقت والصحابة كان عندهم من الورع ما يجعلوا من الى لهذه الأمور كما قال بعض الصحابة انكم لا تفعلون اشياء هي في اعينكم ادق من الشعر كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر يعني استبعدنا هذا غفر الله لها في حديث الزاويه ما هنا هل غفر الله لها بذات الفعل وانها لم تتب من البغي كانك تعطي هذا الدليل للبغايه اليوم الذين يقيمون موائد الرحمن يقول لك انا, أنا أطعمت أم من ما سئلتش كلب أطعمت اطعمت من بغي من اقول لك هو يعني انت تعطي لهؤلاء دليلا خاصه منهن كمان لما قيل لا انت هذا مال حرام قالت لا مال المائده من مال الورث عن أبوه يا أستاذ يا أستاذ نحن لا ننازع في ساعة رحمة الله وان رحمة الله شملت هذه البغي لكن ما هل هو الحديث على معناه المطلق الذي بمعنى إن هنا سقط كلبا يعني هذا هو السبب الذي غفر لها فقط لحظه يا محمد يا محمد لحظه حتى لو قلنا نظر الله لها كما تقول هذه تعتبر وقعة خصوص صحيح؟ أنه رحم هذه على وجه الخبير لكن أشتجعله دليلا عاما هل بالك لأن النصوص اضرب لك مثالاً بنص رائع ينبغي للرجل أن يري له الصوت هل هذه سنة عملية لكل واحد يعلق في بيت الكرباك وعصا بالك ويشغلها بقى في البيت لما حد يتكلم معاك الكفار قريب ها إنما بعض ألي العلم قال لا ليس الحديث على ظاهره إنما ينبغي للرجل أن يري اهله ماذا الشدة القوة البأس وضرب المثال بالصوت لأن الصوت عنوان ماذا بدليل هو نفسه لم يكن في بيته ماذا صوت وعدلناها أصلا قال الإجلد أحدكم مرأة وجدة البعير ووجوده في البيت وطمع الرجل على ماذا على ضرب امراته به بالك الحديث في قيد كما فاد الإمام ابن القيم فيما يظهر للناس هو لا يعمل بعمل اهل الجنه على الحقيقه عمال رجل يتصدق وعمال ينفق لكن هو في الحقيقة بريء صحيح يبقى فيما يبدو للناس لا يعمل هو بعمل اهل الجنه نعم انا لا أنا لا أشكلك في هذا أنا اسلم أنا لا انا لا اشكلك في هذا انا اسلم لعموم مغفرة الله ورحمته وخد وحديث البطاقه لو فهمته انت على ظاهره كده ده هذا يعد نوع من انواع الايه الارجاء اصلا من النص قال لك هذا في احكام الاخره طيب مهانا ما, ما سلمت لك بهذا الأول فتعطيني بالدليل أنا لا أسلم لك لكونك محمدا طالب علم غالي وعزيز كل حال لكن أنا أسلم للدليل نسمع غيرك عشان نعطي الملال سأعود إليك ولكن بعد أن تثبت المسألة في رأسك بعض الشيء قول يا معتز <تصفيق> ما في العلم مجاملة يا رب هو في العلم مجاملة؟ طب جامل اللي جايبك معادا وحملك في سيارته <تصفيق> <تصفيق> يبقى اذا انت بتكلم في, في خطيئه الجمع بين النصين ودي طريقه حسنه من عند الشيخ الالباني هل وهل وعمل الناس يقع جميعا سواء؟ لا زي ما سألت الصلاة هل عندنا حديث يقول من صلى كما أمر غفر له ماذا؟ ما ما هنا عموم وحديث هل يبقى من ضرني شيء؟ قال لا يبقى من ضرني شيء بينما عند حديث الصلاة إلى الصلاة الجمعة إلى الجمعة قال إذا سنبت ليه؟ فشغل الباني قال لا يحمل هذا على ذكرين المطلق والمقيد لما يكون في تعارض لا يمكن دفعه الا بحمل المطلق على الايه لكن يمكن حمل الدليلين معا لأن المطلق والمقيد يكون ابد الحول مطلق والمقيد في شيء من النسخ والاولى الجمع فقال نمشي النصين معا بدل ما نحمل معنى هذا على معنى ايه هذا كيف نمشي من صلى كما أمر يعني صلى صلاه كامله اركانها واجباتها واحسن وضوءه واحسن خشوعه هذا اقرب الى كونها تغفر لهم ماذا عموم الزم ومن صلى ولكن ضيع شيئا من واجباتها من سننها من كذا هذا اقرب الى كونها تغفر ماذا خصوص الذنب يعني الصغائر فهذا جمع حسن عن عند شيخ الالباني وذكره رحمه الله تعالى في كتاب صحيح الترغيب المهم ان هذه طريقه نقول لهم لا نحمل المطلق على المقيد لان يمكن ائتلاف المطلق والمقيد والجمع بينهما هنا بلا إطلاق ولا ايه بلا, بلا تقييد من أن العمر لا تقع ويه على حال واحدة فمن كانت عمرته أقرب إلى ماذا؟ إلى السنة على و وكانت عمرته فيها من أعمال ماذا؟ الاستنان والاختداء وبعيد عن الأفهام والاتداء فهذا أقرب كونها تغفر الكبائر ومن تلبست عمرته بشيء من الفدعة وبشيء من الإثم هذا أقرب كونها تغفر ماذا؟ الصغائر ماشي وهذا هذا اول جواب قول يا نصر عشان انت طيب يا نصر قضيه حق العباد دي مساله مستقره اصلا وجئنا بها بالحديث بالأمس ما ادري سمعته ولا ما سمعت الحديث الرائع الذي اخرجه بعض الائمه منهم الامام نعم الحافظ ابن ابي الدنيا وهذا الحديث رائع في حديث قضاء الحقوق وان الله الذي يتولاه يوم القيامه ويفصل بينه بين المتخاصمين ويقضي بينهم رب العالمين باقوى ويطمئن عبده في العفو الى اخره لنا لنا وحقوق الادميين نحن الان بنتكلم في ماذا الكتاب ما ده قيد عام يا نصر خارج مساله الايه العمره اصلا نعم جبت لنا الاصل اللي هو ان فيه اصغر واصغر وفي, عملي وفي و و و في وفي هو في يعني انت على القول الثاني انت ترفع رايه المعارضه اليوم اول ثم في الحديث الثاني استثنى الكبائر يا ابا عمار ممم ما هذا مفهوم قوله اجتنبت الكبائر خذ بالك اللي فاهمه منه انها لا تغفر الكبائر اذ لو قال تغفر الكبائر لما كان هناك معنى الاستثناء ها غير قول يا ابا ربنا غفر له القتل بالتوبة يعني كأنك تقول الأصل الذي عنده من لا تقنه لها عموم قولي إن الحسنات يزيدنا له يدل على أن الأعمال الصالحة تغفر ماذا؟ ها ومورد النفس كان رجل أصاب من رأة قبلة فنزلت الآية طب هل القبلة هذه من الصغارة أو من الكفائر؟ أوه لا لا ما ما فهم واحد على هذا غيره أقولي هذا مالك جوا تفسيريه تفسير التوبة واضح ما هو بيان معنى التوبة وحقيقة التوبة غيره ما في حد عنده كلام ثاني قبل من ننتقل لكلام محمود ما عندك شيء هني هاني م? ما عندك شيء ايه صحيح ما ما في العلم هذا عس غيره قل يا محمد عدنا اليه تبارك اهل العلم في السراب الصغير قالوا الاستثناء هنا منقطع ومنهم من قال الاستثناء هنا متصل وقالوا اللمم يلم بالذنب مره ولا لا يعود هو يعني وقالوا اللمم يعني الذنوب الصغائر ها في المال لما طيب قلت والذي يترجح هو مذهب العموم من كفارة عموم الزمن وذلك بالمرجحات الأول أنا يمكن الجمع بين الدليلين لان قوله إذا اشتنبت الكبائر هذا منزل على عمرة فات فيها مما يجب أو تلبست بما يذهب بكمالها من البدعة أو الإسم ويبقى الحديث الثاني على عمومه ثانيا ان دلاله العموم اقوى من دلاله الخصوص دلاله العموم ها هنا اقوى لقوله كثرت يعني المصدر ولكونه هذا اقرب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى التي تسع عباده بأدنى من ذلك من العمل رابعا ولسالسا والعمرة هي الحج الأصغر فلما سماها الحج جل ذلك أنها تشاركه في بعض فضله فهي كفارة وإن كانت مغفرة الحج أعظم فالتزيد عليه بوجوب الجنة أو بجزاء الجنة فرابئا أما القول بأن الكبائر لا تغفر إلا بتوبة فهذه القاعدة منقوضة بعموم قول تعالى إن الحسنات يذهبن ماذا السيئات وقول الحسنات يشمل العمره يذهبن السيئات يعني الكبائر بدلاله العمره خامسا قوله صلى الله عليه وسلم اذا اجتنبت الكبائر يمكن حمله على معنى يعني في المستقبل فلم تفسد العمره بما يكون بعدها من الفساد والشر سابعا والأقرب الى رحمه رب الله الى رحمه رب العالمين هو القول بعموم المغفره كما جعل العمره في رمضان عدل حجه وهذا فيه معنى التسوية حين وقد قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء ثامنا والقول ببقاء الدليلين الاول على معنى والإطلاق والثاني على التقييد اولى من حمل أحدهم على الآخر ذلك لأن التقييد المطلق هو ضرب من ضروب النسخ والجمع أولى سامناً قولوا العمره إلى العمره فلا يتصور أن عمرتين فيهما من خير العمل من ثواف وسعي وإحرام ولا تكثران مطلق الذنب فهذا بعيد تاسعا وكونه فرق بين العمره والحج فإن مغفره الحج اعظم في قوله عاد من ذنوبه كيوم ولدته امه ويكون قوله كفاره يعني لغالب الذنب واكثره وبهذا يئتلف الامر وتبقى المفارقه بين الحج العمر حديث تابع بين الحج والعمرة هو معي فعلا ولكن في مشكلة في حديث تابع بين الحج والعمرة في نوم يوم ثاني الفقرة والذم لأن هنا قرنا بماذا بالحج فقد يشكل علينا من الحديث فيه ذكر الحج نحن لا نشكل بأن الحج يغفر إيه لكن فعلا هي مسألة معقولة زاي يعني عمرتان فيهما من بذل المال وفيهما من الرحلة والسفر ومن الاعمال الفاضله ولا تغفران الا صغائر الذنوب هذه المساله غير مختصره فهي عاشرا وقوله اذا اجتنبت الكبائر يمكن حمله على كبائر مخصوصه لا تغفرها العمره لان الكبائر ليست رد اي ليست درجة واحده هي الكبائر زي بعض ليس الدرجه واحده بدلاله قول اجتنبوا السبع الايه المبقات لا يحمل النص على انه يكفر نعم ولكن نقول في كبائر لا تكفرها ماذا العمره ولا يكفر الا له الا الحج فيكون قوله كفاره لما بينهم يعني لعموم الكبائر لغالب الكبائر الا كبائر مخصوصة يمكن يمكنها يبقى هذه عشرة وجوه لترجيح هذا القول وهذه المسألة الثانية واضح يا طلبة العلم طيب نقول فائدة الثالثه فيه هذه في هذا الحديث قوله العمره إلى العمره في استحباب دوام العمل والمتابعة بين الأعمال ولذا وصفت السيدة عائشة رضي الله عنها عمل نبيها بأنه ماذا ديمة إذا عمل عملا أثبت أثبت وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل الفائدة رقم كم الرابعة قوله كفارة لما بينهم فيه التأكيد على أصل شرعي أن الحسنات يذهبن السيئات وأنه لا يلزم التوبة منها كما جاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصبتم امراه قبلها فنزلت الآية وفي صدرها اقم الصلاة ما طلبت العبد بماذا؟ بالتوبة لما طلبته بإقامة ليه الصلاة الفائدة الخامسة قوله إلا الجنة فيه أن الجنة هي غاية غاية أمل العبد خلافا لمن زعم أن طلب الجنة هي عبادة من أو ردا لمن زعم أن طلب الجنة هي عبادة التجار وحسبه قول الله تعالى هل ادلكم أو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم جنة قوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور. الفائدة السادسة فيه أن أداء الأعمال مشروط أو أن قبولها متعلق بماذا بشروطها وليس بمجرد أدائها ولذا قال تعالى فتقبل من أحدّيما ولم فقبل من الأخ لفوات ماذا لفوات شرطها من أنه قدم لربه أردأ ما عنده صحيح ولذا قال تعالى ليبلواكم أيكم ماذا أحسن أحسن فقيد العمل بكونه ماذا أحسن ولذا قال الحج ماذا؟ المبرور يعني الحج المشروط فليس الحج يكفر أو يوجب الجنة لمجرد الأداء أو الفعل إلا أن يكون مشروطاً بماذا؟ ها بأداء ماذا؟ بكونه وقع مبروراً ولذا لا يكون همك العمل فإن أداء العمل ليس كافيا للقبول إنما لابد من ماذا من إحسانه رقم كم سابعا قوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور فيه إحسان العمل وإتقانه والله تعالى يحب من عبده المؤمن اذا عمل عملا ماذا اتقنه ولذا يقول الله تعالى في معرض الثناء عن نفسه صنع الله الذي اتقن ماذا كل شيء هنالك قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وقال هذا خلق الله كل هذا قال الله تعالى في باب مدح نفسه لماذا لما خلق خلقه وجعل صنعه على ماذا على غايه من الاتقان والكمال ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ارجع فصل فإنك لم لم تصل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس له جزاء إلا الجنة قوله إلا الجنة فيه عظيم فضل الله تعالى على عباده من تفضله عليهم بأعظم بأعظم الفضل وأكمله وهو القائل وكان فضل الله عليك عظيما وعظم فضله ظاهر لما يكافئ على أقل العمل أعظم ماذا أعظم الفضل والإه والشواب قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كفارة لما بينهما في إشارة إلى حتم الزنب وأنه ليس من شرط كمال العبد أن لا يذنب وقد قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لو أنكم لا تذنبون ولا تخطئون لذاهب الله بكم ولجاء بكم من اخرين يذنبون ويخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم فالزنب حتم في حياة الإنسان قلت إلا من عصم الله من الأنبياء والمرسلين ولذا وقعت الهنات والذنوب من أكابر القوم وأفاضل الخلق وما كانوا محفوظ او مكانتهم محفوظة وشرفهم واجب الفائده رقم كم الفائده العاشره قوله صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة في إشارة إلى شرف الأمة المحمديه من عظم جزائها مع قلة ماذا عملها والدليل ما تفضل الله علينا من أن الحسنة بعشر أمثالها والله ضاعف لمن يشاء وذهب بأجر الصدق إلى سبع وحديث النفر الثلاث الأجراء نص في المساله حديث النفر الثلاث الأجراء مثلكم مثل الامم من قبلكم كمثل رجل استاجر اجيرا فعمل عنده للظهر فاعطاه اجره فاستاجر اخر فعمل عنده الى العصر فاعطاه أجرا فاستأسا فاستأجر ثالثا فعمل عنده إلى المغرب فأعطاه اجرين اجرين فذاك مسلكم وماذا؟ ومثل الأمم من قبلكم ومسل الأمم من قبلكم واضح قوله صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة فيه أن أعظم الجزاء هي جنة رب العالمين كما أفاده أسلوب الحصر أو أسلوب القصر الوارد في الحديث وذلك لأنه لا يدخلها إلا من غفرت له ذنوب ولأنها النعيم الباقي الذي لا ينفد والذي فيها ما يشاء العبد وما يشتغي وما يطلب الفائدة الثانية عشر قلت فيه بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك من جمعه بين النظائر هذا اولا من جمعه بين النظائر يعني العمره والحب وكذلك من تقديم العمر على الحج في الذكر لما في ذلك من الترقي وفي إشارة إلى وقوعها قبله كعمرة التمتع أو لتشريعها قبله، يعني في الزمان الفائدة الثالثة عشر قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة فيه ند التطوع بالعمرة مما يشهد إلى استحباب التطوع بها وتقديم التطوع بها على فضل الصدقة أو نحو ذلك. وفضل نفقة العمره كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال يمثيان الفقر والذنوب يمثيان الفقر والذنوب كما يمثي الكير خبث الحديد والذهب والفضر قوله صلى الله عليه وسلم الجنه فاذكركم كم قوله الجنه وقوله جنة يعني من الجنان اما لعلوها والعلو شرف كما قال تعالى في جنه عاليه او اما من الجنان يعني الستر فلا تعلم نفس فلا تعلم نفس ما اختير لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون الفائده خامسة عشر. قول المصنف باب فضله فابتدى المصنف كتابه بباب فضل الحج والعمرة وذلك لتشريف القارئ ولما جرى من عادة العرب بيان فضل الشيء قبل معرفة ماذا حده وفرضه تشويفا للسامع على طلبه وترغيبا له فيه وهذه طريقه يعني نعم طيب باب فضله ابتدى المصنف كتابه بباب فضل الحج غرينا على طريقه العرب الاول من البدء بفضل الشيء للتشويف اليه قبل معرفه حده وفرضه خاصة وأنه يخاطب الناس بما عرف حده ومعناه صلى الله عليه وسلم قول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم في عظيم فضل العمرة ترغيبا في أدائها وتكرار من كونها تغفر أو تكثر وقد اختلف أهل العلم المكفر أهي العمرة الأولى أم العمرة الثانية يعني ابن واحد عمل عمرة واحدة فقط فهم كفر له ذنوبه ولا الأمر معلق حتى يعمل عمرة له الثانية ها فهناك فريق من العلم قال لا يكفر حتى يأتي الثانية وفريق آخر قال لا يكسر بمجرد فعل له فعل الأولى نعم معي لا أجد كلم في التمثل في المسألة في كلمة الأعمال عمره وغير حد لو أن الكفار جت في الأولى صحيح؟ صحيح هذا رائع فبدا هذا جرام الأمر أولى لا تصفر ليش ثانية وهو في نية وقضية النية مثلا من جدا لذلك قالوا إزاي عبد يدخل الجنة ومتع فيها وهو وهم عبدش ربنا من ثلاثين فنرد قالوا نيته لو ماذا لو عاش لماذا؟ ولو رد لعبد الله بافضل مكان قول يا محمد الاولى يعني طب وما ما ذكر الثانيه يا امي لا بد من فائده لذكر الثانيه طيب يعني الثانيه التي تكثر تكثر شكرا غيره سمعت ابا معاويه صاحب عمره واحده لا لا ها يا استاذ هتتكلم في الكفاره حاصله بالاولى ولا بالثانيه بالاولى عشان انت طيب ما هو الحديث قال كفر لما بينهم يعني أنت تقول أن الثانية هنا لتكفر بقى لننجعه ما قبل الأولى يا أخي ما جاء نتكلم فيما بينهم الآن مين الذي يتكفر الثانية على قولك غيره قول يا عمر هذا لا يوجد مشكلة نتكلم فيما بينهم الحديث قال فيما بينهم بينهم القفره تحصل بالاولى بمجرد فعلها ولا القفره معلقه بفعل الثانيه امم قول يا خالد لما بينهن وهذا ما يقتضي وجود حدين ليه تخلب ليه ها يعني انت تجمع تقول الأولى تكفر تيثر له السانية اذا لم تيثر له الثانيه وعجز عنه فان تيثر له الثانيه فكفارته معلقه حتى ياتي قلته قلت ومن قال بكفاره الاولى او بتكفير الاولى للذنوب اعمالا لاصل أن رحمة الله اقرى وأن هذا يدفع المشقة عنه ومن قال بأن الثانية تكفر اعتبر بماذا بالحد ومذهب الجمع يتعين أن الأولى تكفر وكذا الثانية ولكن الكفار المطلقة معلقة على ماذا على الثانية يعني ربنا كفر له انس خمسين ستين في المية سبعين في المية فان جاء بالثانيه اللي يحصل ها كفر له مئة في المئة في بينهم فان عجز عن الثانيه لموت او لنحو ذلك او لعجز او لنفقه رب العالمين يتفضل عليه لأجل ماذا الثانيه بمنته واضح هذه المساله رقم كم السادسه عشر قوله جزاء فيه معنى الاستحقاق والضمان لأن الجزاء لا يكون إلا في مقابل ماذا عمل وإحسان جزاء لكن في قرآن رب العالمين الأجر يقول جزاء ليستخدم هذه العبارات من باب الضمان أن أجره كما استعمل القرآن مفردة الأجر تأكيدا على الضمان والجزاء فيه معنى المقابلة. وهذه الفائدة السادسة أشر اللي فاتد السابعة السابعة عشر من فوائد هذا الحديث المبارك وبهذا يا طلبه العلم ينتهي شرحنا لحديث. أبي هريرة رضي الله عنه إن انتقل بعد إلى حديث سدا عائشة طبعا ترجمت سدا عائشة سبقت معنا مرات ومرات. وآخر ما وقع في هذه الترجمة معنا في الدرس الماضية هو ما تكلمنا فيه عن مسألة ماذا نسوه النبي صلى الله عليه وسلم بين العصمة وماذا والشبل ردا على الشيعة المجاه وردا على من وردا على المغالين من الجهات الاخرى الذين قالوا النساء معصومات نساء بيت النبوه معصومات وردا على الشيعة الذين اتهموا نساء بيت النبوه ايضا او ردا على الشيعة من الجهات الاخرى الذين قالوا بان فاطمه معصومه واضح وكذا ولد فاطمه فتكلمنا عن هذه المساله وتكلمنا عن مسائل متعلقه بالدفاع عن السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها لكن لعلي أتناول مسألة متعلقه بالسيدة عائشة مع طرف يسير من ترجمتها فيما يتعلق باستدراك السيدة عائشة على من؟ على الصحابة وحقيقة أو موقفنا من هذا الاستدراك أو حقيقة هذا له الاستدراك أو إما أن ندخل في شرح الحديث مباشرة والصلاة وصلى الله على نبينا محمد امتحان المسح على الخفين صلى الله عليه سيكون اول محرم اول شهر الله المحرم رجل مات له اب وام وام واخ واخت, وأخت وزوجه ولد ذكر اولا الاخ والاخت لا يرثان في وجود الأصل الوارث الذكر والفرع الوارث فشرط توريث الاخوه عدم وجود ماذا اصل وارث ذكر، وعليه فلا يرث الأب والأم لهما لكل واحد منهما السدس لوجود فرع وارسه ذكر، والزوجة لها أرث لوجود الإيه الولد، وما بقي يكون لمن للولد الذكر، والله صلّى مثلا حمل المطلق على المقيد في قضيه الاسبال اقول لا يحمل المطلق على المقيد ها هنا لمفارقة المطلق المقيد فالاسبال محرم مطلقا لقول ما تحت الكعبين فترا اما الحديث الثاني من جر ثوبه خي لا ينظر الله اليه فاختلاف الحكم يقتضي اختلاف الاختلاف العقوبه يقتضي اختلاف الحكم وعليه لا يحمل المطلق على المقيد انما هو محرم فإذا اقترن بالخيلاء كانت الحرمة ماذا أشد وهذا هو القول الأرجح خلافا لقول الشافعية الذي نصره الحافظ ابن حجر في الفت فما الى أن الإسبال لا يحرم إلا أن يكون للخيلاء ولكن الحق تحريمه هناك رواية في الموطن إمام مالك قال ما تحت الكعبين ففي النار ومن جرى ثوبه وخيلاء لا ينظر الله لي وهذه الروايه التي جمعت بين الخيلاء ومطلق الإسبال فيها دلاله ظاهره على تحريم الجميع من غير استثناء أو من غير قول بالكره كما جمع الشافعي لا, لا ما تحت الكعبين ما بارك الله فيك عموم يشمل الإسبال الثوب وإسبال الإزار حديث الحج والعمره فريضه ثانيه لا يسقط وسقوط الحافظ عليه في الفتح ليس قاعده بارك الله فيك طبعا. البخاري لم يرو حديث الدين النصيحه لانه ليس على شرطه البخاري علقه نعم هو حسن ولكن لا يصح على شرطه ايما ما يبقى هو صح عنده ولكن ليس على شرطه ما يقول باب الدين النصيح المسلم شرطه يخالف شرط البخاري البخاري يفترض ماذا اشترط ماذا ثبوت اللقاء مسلم امكانيه اللقاء ولذلك قد يروي المسلم ما لم يروي البخاري وحصل بينهم خلاف بحوالي تقريبا ثمانين راويا البخاري لم يروي عنهم ومسلم روى عنه اطعام الطعام من البر في الحج فكيف يفسر الحج المبرور في روايه عن جابر بن عبد الله ان اطعام الطعام من ذل الحج و اشياء السلام و الحفظ بن حجر ذكر ذلك حديثا يكاد يكون قد حسنه يعني بركه عذرا يا محمود لم نقرا ازوزتك ضاعت في الجواب ما كلمه غير واضحه مش عارف ايه دخل قريتنا فماذا افعل تشيع هذه حقيقه فعلا وما حقيقه ذلك يعني اما حقيقه هذا هو في تشيع في خطب المنابر هذا حصل دعاوى لهم ماذا دعاء دعاوا لناس من الأمن حذروا الناس منهم اتداءا وانصحوهم واضح وحصوا المنابر على أن تنشر مآثر ومناقب سيدنا معاوية ومناقب الصحابة عموما ومسائل سب الصحابة هذه ثلاثة أمور فقط. هل فوائد بنك فيصل انتفجة على ما يظهر لي؟ وإن كان الأمر في كلام، لكن الكلام لا يرقى عندي درجة التحريم أو المنى بارك الله. من توضّع أحسن رؤوس الجمعة. هل هذا يدل على أن هذا رؤوس مزبوغة غص؟ في قول بعض للعلم، ولكن هذا من باب إثبات صحة ماذا؟ صلاته بالوضوء وان الغص ليس شرطا ليس ماذا شرطا ولا ركناً ولا شرطا في الجمعه وانما جاء الحديث الآخر من اتى الجمعة فليغتسل مساله كل جزئية من النص لم يجر عليها عمل السلف لا يجوز العمل بها صحيح وهذا في تقييد مساله العمل في بالنص نعم هناك مئة بدعة في العمره ليس في الحج يعني هناك بدع كثيرة جدا فيما يتعلق أولا طبعا بذهاب الناس إلى العمرة من أول لبس الاحرام منها مثلا الدباع الناس من أول النسك إلى آخره والدباع لا يشرع إلا عند توافله القدوم فرد عليهم اخرون ببدع انهم يضبعون في ثلاثة اشواط فاذا جاء الشوط الرابع يوم عامل ايه يوم يسطر كتب بدعوى ان الدباع مقترن بالرمل فاذا كان الرمل يشرع في الثلاثه فقط الأولى يبقى الاضباع كذلك يشرع في الثلاثه الاولى وهكذا البدع واللاده ومن البدع المشهوره جدا من اوساط طلبه العلم قراءه القران في الطواب بترتيب المصحف ويصحب معه المصحف ويقرأ في الطواب من البدع المشتيرة ايضا مساله العمر العمره الجماعيه ان الناس يعتمرون جماعه ويعني يذكرون الله عز وجل بذكر جماعي واحد يكون لهم واحدا أمامهم يعني يرفع صوته وهم وراءه وهذا كم يفسد على الناس من امراتهم هذه هذا الفعل منتشر جدا خاصة يعني بين الاتراك بين الاتراك درجه ان بعضهم فعلا يعني ممكن الطواف السبعه اشواط كامله عباره عن مظاهره داخل الحرم ايضا من البداع التزام اذكار مخصوصة في أماكن مخصوصه هذا ليس من السنه ليس إلا ذكر واحد ربنا أتينا في الدنيا وليتهم تركوا هذا الذكر على حاله لما زادوا عليه فقالوا وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار لا آخر ما يقول وهذا في اتداع واضح كذلك أيضا من البدع الموجودة يعني في أعمال العمره منها ما يحصل من بعض الناس في الطواف من مسح أماكن من الكعبة لم يأتي دليل على التمسح بها إلى آخر ذلك والمقام لا يتسع لذكر هذه البدع وإن شاء الله تعالى سيكون هناك باب خاص طبعا نلحقه في آخر كتابنا من بيان بدع الحج والأم لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا لا بأس عليكم لان في الصحيحك فائد رأيتك أو رأيتك وأنا أركب معكم وطلبت مني بحثا ركوبك لعلم أنا ملازمتك ومعنى أنك تكون معنا في طلب العلم فالتزم طلب العلم هذا الشئ لا يجوز هذا البنك القرض الذي يصرف من البنوك لصغار صغار فهذا ربا تفضل نعم يكره الدفن في اوقات ثلاثه التي هي اوقات كراهه الصلاه بذاتها من صلى صلاه مفروضه في جماعه كانت له كحجه نعم هذا الحديث سابق وحسنه الشيخ رحمه الله الرؤية التي ذكرتها من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هي رؤية طيبة وكذا من رؤية أبي بكر رضي الله عنه وهذا فيه إشارة إلى الصلاح الحالي أما سده الفتحات الحجرة يعني لعل هذا من باب سد سغول المسلمين بالسنة يعني. الله أكبر صاحب المسألة التي أرسلها وختم الورق بقوله عند اليسرى أو كذا على شاء تعالى يكلمني لعقيب الدرس احتفظ بهذا القدر الاسلام الإسلام ونلتقي على خير في الأسبوع المقبل والصلاة لهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم